قال وهم تعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله الصحابة رضوان الله عليهم علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن والخوارج اجتمعوا من هذه الاقطار أتى طائفة منهم من اليمن وطائفة من المدينة وطائفة من مصر وطائفة من الشام فتجمعوا على هذا فلا يزكون بأنهم من تلاميذ الصحابة فإن التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر بل إن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عن علي كان في المدينة من أكثر الناس احسانا للقرآن فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله على مصر عمرو بن العاص، فقال له إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي، وهو عبد الرحمن بن ملجم، اجعل له دارا يعلم الناس فيها القرآن. فلما وصل المكتوب إلى عمرو استاجر له دارا أو اقترى له دارا، فجعله يعلم الناس، وكان من أكثر الناس عبادة عبد الرحمن بن ملجم ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره حتى دخلته الفتنة بالقيام على عثمان رضي الله عنه ثم سار مع علي إلى أن حصل آخر أمره بقتل علي رضي الله عنه حتى إنه لما قتله وارادوا القصاص منه قال لا تقتلوني دفعة واحدة بل قطعوني اجزاء حتى ارى جسدي يقطع وانا صابر في سبيل الله ولساني يلهج بذكر الله وهذا من اعظم الفتن التي حصلت لطائفه بعده حتى قال بعض اصحابه بعده ممن غرهم هذا المظهر قال يا ضربة في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي يا ضربة من تقي يعني عبد الرحمن بن ملجم يصفه بأنه تقي صالح يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني أذكره حينا فأحسبه اوفى البريه عند الله ميزانا كما هذا من قول عمران بن حطان بن حطان و قد تاب فيما يقال في آخر عمره من قول الخوارج. المقصود من هذا أن قول الشيخ رحمه الله حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة يدل على أن تعلم العلم ممن هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم منه دائما فكم خرج من, من, من علمهم أهل السنة ولا إما واهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة بل راحوا إلى البدع وإلى الضلالات بل وإلى بعض الكفريات نشأ الله جل وعلا العافية حتى لما قام ابن ملجم بأمر أصحابه بتقطيع نفسه حتى الموت وما أمر أصحابها أن يقدره وقال طلب طلب من ورثة علي من الحسن والمسلمين ان لا يقتلوه دفعه واحده وهم قتلوه بالسيف ضربه واحده